ما زال الكلام يحول إلى مسألة علاقاتها في مرجع التحديد، وذكرنا بما سبق بأن الأخوال المحتندة في التعريف المثير للعجائب تعدد أقوال القول بأنها ملكة معسكرات الناس، والقول بأنها الاستقامة العمليات وقول بأنها الاستقامه من سير سواء كانت ملكة أم أمير. بعد هذا تعرض الإعلام التونسي الرهان إلى عدة أمور. الأمر الأول هو هل أن فعل الصراصير قادم في العدالة أم ليس قادم في والله هو. خلا صاحب العور في عندما لم يفرق بين الصغائر من الكبائر ظاهره بين الصغائر ومن خالفت ولكنه في مسألة عدالة إمام يظهر منه أن الصغائر غير قارحة في بيان هذا الامر يحتاج إلى ذكريين اين نتلو له؟ في أن ما هو تعريف الصغائر والكبائر؟ الصغائر والكبائر فيها مسلكان في مسلاك الوعود أن الفرق بين الصغيرة والكبيرة فرق حقيقي وتمايز حقيقي. فالذنب الذي وتوعد عليه بالنّار أو شددت الرقوبة عليه في الكتاب أو في السنان يعدنا كبائر والذنب الذي لم يتوحد عليه بالنار أو لم تشدد الرقوبة في حقه يعدنا صبائر وقد مذّلوا للصبائر من نظر إلى المرأة الأجنبيات ومثلوا للصغائر بقول أحد للوالدين كنام. ومثلوا للصغائر للجلوس في مجلس الريبان مع عدم المشاركة الريبان هذه أمثلة للذنوب الصغائر باعتبار أنه لم يتوعد عليها بالنار ولم يشدد بالنقوة وهذا القول هو المسلح المشكور المسلح الثاني والذي اختاره سيدنا الفوئي في بيساس الفوئي من أن فرق بين الصلاة والكباهر فرق اضافي لا فرق حقيقي فليس عندنا تمايز حقيقي بين الصلاة والكباهر ثم كل ذنب بالنسبة إلى ما هو أعضل ومين صغيرا وبالنسبة لما هو أقل منه كبيرة. فكل ذنب يتصف بالصغر من جهة وبالكبر من جهة أخرى فليس الفرق بينهما فرقا حقيقيا إنما فرقا مسبيا وضافيا وسرء هذا الفرق النسبي ما أرقد عليه في سسرور في عدة بحوث لا من أن كل ذنب له خاصية لا توجد في الذنب الاخر فبعض الذنوب مثلا يفتك بالمجتمع كالغيبات هذه خاصيه بهذه الذنوب بعض الذنوب مثلا تفتك بالعقيدات والعياذ بالله بعض الذنوب مثلا تفتك بالحياء كالزنا والقناع فلكل ذنب خاصية في التأثير تختلف عن الذنب الاخر فهذا الذنب الذي يفتك بالمجتمع عندما نقارنه مع ذاك الذنب الذي يفتك بالسلوك يكون هذا الذنب أكبر من ذاك لأن ذاك ليس لهذه الخاصية وذاك الذنب أكبر من هذا لأنه واجد لخاصية لا توجد فيها هذا فكل ذنب باعتبار وجدانه لخاصية لا توجد في غيره يكون أكبر من غيره وباعتبار فقدانه للخواص الموجودة في غيره يكون أصغر من غيره فالفرق بين الصغائر والكبائر من حيث الفرق النسبي والفرق الإضافي وإلا لا يوجد فرق الحقيقي هذه نقطة نقطة ثانية بعد أن عرفنا الفرق بين الصغير والكبائر هل أن فعل الصغير قادم في العدالة أم ليس بقائد في العدالة؟ ذهب أو ذهب المشكور إلى أن فعل الصغير لا يدخل في العدالة، واستدلوا على ذلك اولا بصحيحه عبد الله بن أبي يعقوب التي قالها حيث قال ويعرف او وتعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار معناه ان العداله تعرف باجتناب الكبائر فقط اما اجتناب الصغائر فلا يتنافى مع العداله هذا مخطئ الاستدلال ولكن هذا الاستدلال فيه أن الصغائر وأن الروايات كما ذكرنا أمس في مقام التعريف اللغوي لا في مقام التحديد المنفذي يعني الرواية في مقام وضع علامات مشيرة للعداله من العلامات المشيرة للعدالة شنابل؟ كبائل. لا أنها لا يسلب علامة اخرى وهي اجتناب الكبائر الرواية في مقام التعريف اللغوي والمقصود بالتعريف اللغوي وضع علامات مشيرة إلى حقيقة العدالة فعندما تذكر الرواية علامة من العلامات وهي اجتناب الكبائر لا ينفي ذلك وجود علامة اخرى العدالة الا وهي اجتناب الصغائر نعم لو كانت في مقام التحديد المنطقي لعرفنا أن اجتياح الكبائر دخيل في التعريف، فيستفاد من ذلك أن اجتياح الصغار لا دخلت له في تعريف العدالة. لا نزلت في مقام التحديد مط في مقام تعريف اللغوي يعني ذكر علامات أو مصيارات إلى العدالة هي من جملتها هذا لا ينتهي وجود علامة أخرى. ومما يؤكد لنا ذلك انه في اخر رواقه ودلاله على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع ساترا لجميع يوبه من الصغار والكذاب ودلاله على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع يوبه وهذا التعبير شامل للصغار والكذاب ان الجميع ايضا فلو استفدنا من تلك اللحظه او من تلك الفقره اشتراء اجتناب الكبائر فاننا سبب هذه الفقره العموم وأنه لا بد من اجتناب الكبائر الصغائر الدليل الثاني الذي استدل به على عدم قذف الصغائر ما ورد في الايه الكريمه إن تجتنبوا كبائر ما تنقوم عنه نكفر عنكم سيئات الله ظاهر الايه وجود قسمين كبائر وسيئات وان اجتناب الكبائر يكفر السيئات الانسان حتى لو فعل السيئات ما دام اي اجتناب الكبائر فان اجتنابه الكبائر يكفر عن السيئات ظاهر الايه امران الامر أمر الاول ان الذنوب قسمين كبائر وسيئات والامر الثاني ان السيئات معفو عنها إذا اجتنب الإنسان الكبائر وبعد استظهار هذين أمرين من الآية نقول بأنه إذا كان السيئات معفوا عنها إذا اجتنب الإنسان الكبائر فالعفو عنها معنى لوجودها كعدمها كعدم مهمة تجتنب الكبائر إذا اجتنبت الكبائر فالسيئات السيئات معفوا عنها يعني السيئات وجودها كعدمها فيستفاد من ذلك أن السيئات لا تضر بالعدالة. ما دام الإنسان يعفى عن السيئات إذا اجتنب الكبائر، فوجودها كعدمها، إذن هذا دليل على أن السيئات غير قادحة في العدالة. يرد على الاستدلال بهذه الايه اولا بأنه العفو شيء. وعدم الإخلال بالعدالة شيء آخر يعني مسألة مسألة وضعية مسألة قطمية ربما يكون الإنسان مرتكبا للكبائر لكن لشفاعة نبي أولي يعفى عن العفو عنه في الآخرة لا يدل على أنه لم يكن فاسقا وكان عادلا مسألة العفو الاخروي لا ترتبط بالأحكام المعاملاتية الدنيوية هو معفو عنه لأنه لم يكن فاسقا يعفى عن سيئاته إذا اجتنب الكبائر لا أن سيئاته لا تضر بالعدالة فرق بين المدحتين ثانيا بأنه الفرق بين السيئات والكبائر يمكن أن يحمل على هذا المعنى الذي ذكره بعض علماء العرفان واكلوا عليه من أن الإنسان إذا صنع الذن فتارثا يصنع الذن بروح الجرأة وعدم المبالات باوامر الشارع فهذه الكبيرة حتى لو كان نظر الألمي حتى لو كان كلمة اذا إذا فعل هذه المسمات باللمن أو المسلمة في الصغائر فعلها بروح الجرأة وعدم المبالاة بأوامر شك كبيرة أما إذا فعل الذنب الذي هو يعد كبيرك ترغم ذلك الزنا فعل الذنب لا بروح الجرأة ولا بروح عدم المبالاة بل بروح شنو غلبة الشهواء وغلبة الناس يعني فعل الذنب انصياعا لغلبة الشهواء مع قلقه حين الذنب وندامته بعد الذنب هذا هو الذي يعدون سيئة فلعل الفارق بين الكبائر والسيئات من حيث الدافع ربهم الدافع دافع روح الجرأة وعدم المبالاة يجعل الذنب كبيرا دافع غلبة الشهوه يجعل الذنب سيئتان فالآية في مقام التفريق بين الذنوب في اعتبار الدافع لا أنها تقول بأن هذا يضرب العدالة وهذا لا يضر ليست في مقام بيان هذه الجهة هي في مقام بيان ما يعفى عنه في الآخرة وما لا يعفى وليست في مقام بيان ما يضرب المعاملات وما لا يضرب إذن من ذلك لا نستفيد بأن الصغيرة لا تقل بالعداله بل الصحيح سواء عرفنا بل الصحيح سواء عرفنا العداله بانها هي الاستقامه العمليه التاريخيه او عرفنا العداله بانها الاستقامه النفسانيه فان فعل الصغير كفعل الكبير ان تعقبته توبه لم يضر العداله وان لم تتعقبوا التوضع فهو مخل بعنوان الاستقامة مستقيم بعد فعلى صغيرة وما دابعناه وما ندي معناه الاسم مستقيم بعد الاستقامة العملية والاستقامة النفسية عرفان لا تتحقق مع فعل وعدم الندم الندمي كما أننا لو عرفنا العدالة بأنها ملكة راسخه في الناس وفعل الانسان صغيره اذا فعل أين المعاصي لما فعل الصغيره ولم يندم عنها عدم الندم على الصغيره مخل بالملكات ولذلك ورد انه لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار ان ندم عنها مثلها مثل الكبيره ايضا اذا ندم عنها لا يضر بالملكه وإن لم يندم عنها لتضر بالعداله من ما تضر يضر كبير الملك من هذه الناحيه لا فرق بينهما اطلاقا هذا بالنسبه للامر الاول مما يتعلق ببحث العداله الامر الثاني هل ان فعل ما ينافي المروءه مخل بالعداله او ليس مخلا بالعداله وعرفوا المروءه بانها مجارات معتاد عليه الناس ففعل ما يخالف معتاد عليه الناس يعد فعلا لما ينافي المروءه فهل انه مضر بالعداله ام لا اعتاد الناس على ان عالم لا يجلس في السوق ولا ياكل في الطريق فلو فعل العالم ذلك هل يعد هذا مخلا بالعداله او لا يعد مخلا بالعداله استدل على انه مخل بالعداله بصحيحه ابن ابي يعقوب والدلاله على ذلك كله أن يكون ساطرا لجميع عيوبه والمراد بالعيب هنا الأعم من العيب الشرعي والعيب العرفي ففعل ما ينافي المرواء عيب عند العرف وإن لم يكن عيبا عند الشعر فيكون مندرجا تحت هذه الكلمات أن يكون ساطرا لجميع عيوبه فإذا لم يتستر عن العيوب العرفية فيعد ذلك منافيا للعداله ولكن لا دليل على شمول لفظ العيوب للعيوب الشرعيه والعيوب العرفيه الصحيحه باعتبار ان القرينه المقاميه توجب صرف لفظ العيوب الى خصوص العيوب الشرعيه وهذه قليل المقاميه ما هي صدور هذا الكلام من الامام الذي هو الشارع في مقام بيان الحد الشرعي للعداله اولا مصدر الكلام هو الشارع وليس العرف حتى عن المعرفه وثانيا انه في مقام بيان التعريف الشرعي للعداله لا في مقام بيان التعريف العرفي للعداله فهذه القرينة المقامية صدور الكلام من مقام الشارع وفي بيان التعريف الشرعي للعدالة هذه القرينة توجب صارف لفظ العيوب إلى خصوص العيوب الشرعية ولا يشمل العيوب العرفية ولا قد من الشرع استدلة ثانية على أن فعل ما يناف المرؤى مضر بالعدالة باعتبار أن من يتجرى على مخالفة الاعراف لا, ي... لا يؤمن أنه يتجرى على مخالفة الله تبارك وتعالى يعني يكون الجرأة على مخالفة المجتمع كاشفه عن عدم رسوخ العدالة عنده بحيث لا يؤمن من التجرى على مخالفة الشرع ولكن ما الصحيح أنه لا ملازمته بين الأمرين بل قد يكون الأمر بالعاد وأنه لشدة ارتباطه بأوامر الشرع لا يبالي بالأعار ولشدة علاقته بالله لا يبالي عليه الناس قتلتان فلا تلازم بين الجرأة على مخالفة العرب والجرأة على مخالفة الله تبارك وتعالى نعم اذا وصلت مخالفه العرف الى حد هتك حرمه المنفذ لكل مؤمن بالمراد فاذا خالفت العرف مخالفه تهتك حرمتي وكرامتي بين الناس بحيث يعتد الناس علي مثلا بغيبه وبنميمه واضحه وباذاع اذا وصلت مخالفه العرف الى حد الى حد هتك حرمه يكون عملا منافيا للعدالة لا لأنه منافيا للمرؤة بل منافيا المعصية فإن هتك الحرمة معصية فإذا وصلت منافاه الأرض منافا بالمرؤة إلى هذا الحد وهو حد هتك الحرمة يكون مضرا بالعدالة لنباب أنه منافيا المرؤة بل أنه فعل معصية مضرة بالعدالة واضح ولعل من ذلك تمسك مثلا بعض العلماء إن النجفيين منهم لأنهم يتشددون في الأعراض وأن الطالب مثلا لا يسوق ولا يلبس ساعة في يده ولا يكلف الطريق ولا يمشي بسرعة وما يشبه ذلك من الأعراض النجفيّات التي يصر عليها أنما النجفون هي النجار من باب أنها في نظره مثلا تهتك حرمة المؤمن إذا فعلها. في المجتمع فبعض المنافع المرورة يختلف من المجتمعين إلى آخر ترد إنسان مثلا في النجاب لا يخلق في النجاب واحد يمشي بدون عباء قطعا يحتوي بالحرم طالب علم يمشي بدون عباء هذي كن الحرمية بلا إشكال هنا. فلعله في شهرين خلع عباءته في النجاب زالت عدائته في الشهر الثاني زار لبنان وخلع عباته في لبنان عدرته باقي باعتبار ان هذا هاتق للحرمة في مكان وليس هاتقا للحرمة في مكان آخر وليس اختلف في اختلاف الامكنة والعزمة الضارة هذا الامر الثاني مما يتعلق ببعث العداله هل الامر الثالث مما يتعلق بالعداله مساله حسن الظاهر هل ان حسن الظاهر هو نفس العداله او ان حسن الظاهر كاشف عن العداله نرجع هنا الى صحيحه النبي يعقوب سأل الإمام عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم قال أن تعرفوه بالصدف تعرفوه هذا معنى حسن الظاهر المعروفية هي الظاهر أن تعرفوه بالصدف إذا حملنا كلمة أن تعرفوه على الموضوعية أن المعروفية لها موضوعية في العدالة لا معنى حسن الظاهر هو لان الامام يعرف العداله بانها هي المعروفيه بالستر والعفاء فالمعروفيه ركن في العداله ولها موضوعيه في العدالة اذا اخذنا كلمه ان تعرفوا على نحو الموضوعيه صارت العداله هي نفس المعروفيه والمعروفيه اسم الظاهر يكون اسم الظاهر هو العداله اما اذا مشينا على الظاهر ظاهر كلمه ان تعرفوا هو وللموضوعيه وعن طريق لمعلمه العداله انه هو العداله فحينئذ لا محاله يكون حسن الظاهر كاشفا انيا عن العداله وليس هو العداله فبناء على ان حسن الظاهر كاشف عن العداله بناء على ان حسن الظاهر كاشف عن العداله استدل على ذلك على أن قسم الله كاشف عن العدالة ببعض الروايات حيث سئل الإمام عليه السلام رواية صحيحة عن رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال الإمام عليه السلام في جواب ذلك بأنه إذا مثلا أمر من الروايات إذا عرف بالصلاح في نفسه إذا عرف بالصلاح في نفسه وجبك شهادته عرف بالصلاح شاعدنا في هذه البقرة إذا عُرِفَ بالصلاح في نفسه ظاهرها النوجنون أن معروفية بالصلاح كاشفه عن العدالة وهذا هو عبر عنه بحسن الظاهر إذا عرف بالصلاح فيه. مما يتعلق بحسن الظاهر هو هل أنه يشترط في حسن الظاهر المعاشرة أو لا يعني متى يكون حسن الظاهر كاشفة عن العدالة رجل مثلا يعيش في النجم لاشه فنعيش هنا ما عاشته في النجم لاشه ولا ادري انه معادل ام لا هم معروفا انه يصلي ويصوم ويحضر جماعة المسلمين ويتعامل مع المسلمين هذا حسن الظاهر ام ان حسن الظاهر يتوقف على معاشرة. معاشرته فلم يرى منه فعل معصيتهم ولا ترك جدين هل أن حسن الظاهر يتقوم بالمعاشرة أو يكفي المعروفية بين الناس وإن لم تكن هناك معاشرة لهذا الرجل؟ بعضهم اشترق المعاشره انه لا بد من المعاشرة حسن ليس يسر المعاشرة لا بد من معاشرتين والا لا يكفي المعروفية بين الناس لأنه يفعل الواجبات ويترك المحرمات. لا قدما المعاشره واستدلوا على ذلك ببعض الروايات منها من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كملت أو ما أقولوني روايين نبي كملت مروته ووجبت خوته وظهر عدله هذا معنى أنه جنون معنى أنه اشتراف المعاشرة من عامل الناس عامل يالجنون عاشرة باستفادة من كلمة عامل يعني شنو عاشر من عامل الناس فلم يظلم متى تجب أخوته ويظهر عدله وتكمل مروته تحرم غيبته متى إذا عامل الناس عاشر الناس فظاهره شنو ظاهره أن حسن الظاهر يتقوم بالمعاشرة ما عدم المعاشرة لا يكون حسن الظاهر كاشفا عن العدال ولكن يرد على الاستدلال بهذه الرواية بأنه الرواية تقول بأن من عامل الناس ولم يظلمهم عادل أما من لم يعامل الناس خارج عن دائرة الشرطية الجملة الشرطية يقول علماء الاصول الجمله الجملة الشرطية من موضوع واجترق وجزاء وانتفاء الجزاء يكون بانتفاء الشرط مع بقاء الموضوع وإلا انتفاء الجزاء مع انتفاء الموضوع لا يسمو مفهوم الشرط اذا قلت ان جاءك زيد فاكرمه ان ثلاث اركان زيد هو الموضوع المجيد وهو الشرط الاكرام وهو الجزاء مفهوم الشرط عباره عن شنو عباره عن انتفاء الاكرام لانتفاء المجيد من انتفاء زيدين أما إذا اتفق زيد لا تزيلون بعد ما يسمى مفهوم الشرط هذا من بعد اتفاق الحبر اتفاق الموضوع بعد ما يسمى الشرط سبب اتفاق الموضوع سبب ولذلك يقولون بأن الجمل الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها إن رزقت ولدا فخده وإن لم يرزق ولدا سبب اتفاق الموضوع بعد هذا يسموه جملة مسوقة حقل الشرط مثلا كما ينقل عن الشافعي أنه وحده مسأله لأمه متى تجب الصلاة قال إذا دخل وقت زعبه، ما دخل وقت إذا ما دخل وقت زعبه، سأل من اتفاع الموضوع بعد فحينئذ نحن نقول بأنه ان جاءك زيد فاكرمه مع انتفاع المجيء صح يأنت في الإسلام اللي يسموه مقوم مع انتفاء الموضوع، سألت الموضوع، يقول من عامل الناس ولم يظلمهم فهو عدنم. عامل الناس عامل الناس ولم يظلمهم أما ما عامل الناس من من باب انتفاء الموضوع. بعد هذا لا يدل على على عدم العدل. عدم العدالة هو بانتفاء الشك مع بقاء الموضوع عامل الناس بلا ما، أما لم يعامل من الأسرار يعيش في المغارات، الرجل يعيش منعزلاً، رجل مثلا من المتعارفين لا يخرج من مثلا صوم هذا نحكم عليه بعدم العدالة، نحكم عليه بعدم العدالة، فالرواية يقول إذا حصلت المعاشرة ولم تحصل معصية فرائع